إثنى عشر استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. من أنت؟ أنا طالب من هي؟ هي طالبة من هو؟ هو طالب من أنت؟ أنا طالبة